بحسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله هثام من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحور god he تقيم صراخ الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين اهنا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد اللهم لك الحمد السماوات وملأ الأرض وملأ ما ما شئت من السماوات ومن الارض ومن الاما بينهما ومن الاماش تتم شيئ بعد اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عابد اللهم لا مانع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 حق عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك ما شكرناك حق شكرك لا إله إلا أنت سبحانك ما قدرناك حق قدرك اللهم يعلم اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب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 وأيده بتأييدك وهيئ له البطالة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه وولي عهده لما تحبه وترضى برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم وفق رجال أمننا بشرفك وقلههم برعايتك اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا اللهم متقبل شهداءهم اللهم اشفي مرضاه اللهم قو عزائمهم اللهم متقبل صيامهم و اللهم متقبل صيامهم وجهادهم رحمتك وفضلك وجودك يا رب العالمين اللهم عليك بعدوك وعدوك لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا طالا إلا هديته ولا ميتا من أمواتنا إلا رحمته اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على في قبله مد بصره اللهم ومن كان منهما حيا فأقل في عمره وأحسن في عملي واختم لنا وله بخاتمة الإحسان برحمتك يا منام من يا ذا الجدال والإكرام اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته فغفرت له برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم